قال قرينه ربنا مَا أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يُبَدَّلُ القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ مَ خَش يَ الرَّحْمَ بِالغُب وَج أَ بِقُلْلب مُنيبَ أدخُلُهَا بِسَلَِذَلِكَ يَوْمخُلودَ لَ مَا يَش أُونَ فيِيهَا وَدَنَ